<تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> الا يا الله اني في رجاء انا كتبت فرج هام وملقان ويا ذا هل يا ذاع ذا الغربي وحرك بوصل الراك وانا الحمام وعال يا صد يا جربا الا يلا من تنهت مثل المضر ملي لك تنباك تنهت صاوي بمون سلك زيت الحرب هجاوب حمام الورق يا لاي مئاساك يحدك زمانك يا أمي ملت بقرب ألاي الله إني طالبك خجول اللي يجيته دليل انتعد خطاك تلزى وقلبك واحد النار يسعر باه هلا يا حمام الورق ما شفت ولا جاك ترى ينفى المهموم علم ليف شرب هلا يا الله اني نداره واهل الداره والسر ما يا اخبارك غريب انت حد ها زمان وقالع سربا من اول يجوز العذر للي يروح هناك وانا اليوم ما عذر وش تعذربا لا يالله مني مسكها حاكي مرا يي واندرات الأفلاك السفن السيف نهوى اشرق النور مع دربا ألا يالله إني طالبك طائتك وارضاك وعلم اللي يذكرى وحال الخنين ذكربا ألا يالله إني طالبك طائتك طالب